إذ انا را فقال, فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي لاهلهم اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى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 إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَهَا وَأَهُ فَتَرْدَى وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَا مُوسَى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 اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان قذفي فيه في التابوت فقذفي في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لوعدوله والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 فَلَبِثْتُ السِّنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْ تَك لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانِي لِهَذَا وَمَا كُنتُّ مِن قَبْلُ مِنَ الْهَادِينَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنك مَوْعِدًا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنك مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَاهُ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى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 قال أما له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا ولأصلبنكم في جذوع النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاه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 قال هم أولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا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 قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَامِسَاتٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا فَلَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ الرَّسِيفِ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 فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَلَا تَرَى فِيهَا وَجُوًّا وَلَا أَمْكًا يَوْمَئِذٍ يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِن فَلَا يَخَافُ ظُلْمَهُ وَلَا هَضْمَهُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا نَارًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ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 فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بِآيَةٍ من ربه أولم تأتهم بلينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا